القناعة آمين. اللهم حببنا في صلاة الجماعة آمين. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة آمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى أمين ومن عين لا تدمى ومن نفس لا تشبه ومن دعاء لا يسمى اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا أمين لسانا ذاكرا شاكرا ولسانا ذاكرا شاكرا امين وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا اللهم الله ان ونعوذ بك من الموت وكربته آمين والقبر وغمته آمين والصراط وزلته آمين ويوم القيامة وروعته آمين